كتاب الكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم, بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد 147-الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصد 126- ويبهون عن سبيل الله ويبهونها عوجا أولئك في ضلال بعيد 127- وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ إذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ لِسَابِئَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ ضَلَالٌ 126- وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 127- وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني الله لغني حميد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 وقالوا إن كفعنا بما أرسلت به وإن لفي شك من ما تدعونا وإنا لَفِي لفي ما تدعونا إليه مريد قالت رسولهم أَفِلَّ يَشْكُّ فاطر السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخر إلى أجر مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونادس بسلطان مبين قالت لهم